بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وصل مبارك على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين وصورة الصافات آل جنده يا قصاد وديبا وحوق دحر السعتين وهي عبيان وعبتان معان وعذق قرحبذا فانقذ اللهين وعندهم قاصرات الطرف كبروا انت حبا حباشا يا أكت وضعين واندو وين قرحبذا كانه نبيذ أكون أدم ودمكنون، فأقبلوا الصاقة بل بعضهم قارقات، على بعض قارك كلاء، يتساءلون يجو إسوي ديني، بعضهم على بعض قارك كلاء، يتساءلون يجو إسوي ديني. قالوا حويل قائل مثير ومنه بيا كمذا؟ إنني أنا كأنا لي وحائسنا قرينا صاحب، يقول المصدقين ayda midna markaan dhimanno wax kunaan nahay naturaal carro wadaama lafo ayna anaga la midinuuna ma nala xisaabtamidona tarqod baqar ka qab awal jannati bay choogaa barwaaqo badan bay ku sugan yihiin marka jannada ku way leedahay meel yacni naarta laga arki karo leedahay marka weesay su'aal mid baa wuxuu gaala yaa jiray oo idhi jiray miyad hurmaysantahay marka aan dhimanno in la inaa soobixin walla inna la hisaab tamid miyad rumaysan tahay wi dhii tinay emilaso eegaysan way faqbalu qabilay badu qarkooda hada waa aakhira wani ala badin qarkaa kale yatasaaluna iyagu is waydiinaya qaal wuxuu qaa'ilun midiri, yidi oo minhu ya kamidahi inni aniga kaana lahay waxa ay sugnade qareenu dhi a inna ka lamilal musaddiqiina maku wa rumaysan baatahay aidan midna markaan wa kunna anaha turaba arriy iyo idaama lafo aina inaga lamidiinu inna inalla hisaabtabayo qala ninki wuxuu u dhigmoominka aha hal antum idu kumud dalcuuna warbama ilay soo eegaysa hal antu idu kumatihiid saaxiba yaalo mudalcuuna ku ilay soo eegay ninka ha fadal awu eegay farraahu wuxuu kaarka fiisa waal jaxay mi jaxay bartankeed ku arkay waxad لتردينى إن هذه الهلاك تان أذى قو كلا النقطة ولولا نعمة الرّبي ربي, ربي جئ نعمة السّعدان كثير لعين لا كنت وحان أهلها من المحررين في كو النار كون النار تلحق ضرير سد هذا كله وحول نكيموم كها وربنا كاميل سوء إنسان وصائعا جمارك والله وحاتسكت أضغرك أصالة إن هذه الهلاك ته ذان الله naartu kuwaga galay sidaad oo kala noqol lahabay qaaluhu wuxuu leh antu mudalicuuna meel soo eegaysaa ma soo eegaysaan fadal aw soo eegay farqaahu wuxuu arkay fiisa waal jaxiye mid jaxiba bartankeeduu ku arkay qaaluhu wuxuu yiri taallaahi allaankuddartay inuu xaalayshaan ay kida waxad siktay la turdiini inaadaha laagto wulow laa nimo wa نحن ninki muuminka wuxuu dhaafmaan nahnu biyena nahayna mibaytiina kuwa dhiman doona illa ma u tana dhimashadi al ilaah hor mooyi oo ma nahnu biyena nahayna bima'adhibinahu wal aadabajih in hada arintaasi la hawl fawzu liban way al dibaatada adduunka ku soo martay dhimashadii kaliyo ka xusoostay dibaatadii adduunka ku soo martay miyeyna dhimanayni dibashadii horemooya miyallina cadaabeen allee waa guul weyn hada fal ya'malu aamilun allah bale jannada ninkaas dadka joogow Sokal soo kaloo u yo alle subhanahu wa ta'ala saas allah فما نحن ميينا نحن بمجتين قوة إلا موتة نقدم شذيني الولاء هراء أو ما نحن ميينا نحن بمعذبين كوالعذابين إن هذا أرنكاس قيمة بدن واللمني اللي لنا اللي هو سو الفوج جولوي العظيم أوي الله وحنا ليه لمثل هذا نعما ضاسوا فليعملها أوش العاملون كو قيني لذلك من نعما خير وخير بعد نزول ما ارتقاط حال امشي جارة تزقوني بس جيت كزقوم كلي يدهلون إن أنا وجعلناها فتنة امتحان أيكوف النوبة يالذالمين الذالمة إنها جيت داسي شجرة جد ويا تخرجوا كصوبها يصفيا سلة جحيم جحيم برت كذا كصوبين ضلعواها أب أحد يملها دك هو بسقى روس شيا الشيطان يا الله عليه سبحانه وتعالى نعمة لأنه أهل جننه كتيرا أهل جننه كتيراً مياه خيراً حق السورية مرتقاتها مثل الشجرة الزقوم الزقوم كان علماء حيليه وقيتها يعني الدلها حجاز مكبحة وقيت خلاله معانا لها لم يكن يحفظنا الله وقال إذا لم يحفظنا الله وقال أبو جهل بأو حجري تزق مبوري أنتم تمر سوق هذا zuqum kala sheegi waatimir iyo burcad boori tazaqmnaa ha wa tazaqmnaa buri way ku fidnoobaya oo waxay leeyeen ninkan maxamed wuxuu leeyahay naartii iyo geed isku meel ka baxaan naartu geedka way cuntaa way burburisaa sidaa buu naar dhex leed geed uga soo bixiy waxa kama qab qudraddi allah kama shayda ku noo wuxu fulxay ya dadku rumaysan yihiin marka way iska rumaysan yihiin in wax fulxay shayda ku wuxaad moodi u baxayda shayda marka culimadu sida ugu badan yihiin waa geetii haama ka baxay dulalaha xijaas ka baxawadii geedkaas allah wuxuulay adhalika manni'amada ya khayru فتنا تنتهىني وفتن للذالمين قوة ذالمينها أو حيلة يزقومك و محمد شيخ الصورة قال ما ها والنار نحذقت كصاحبها هاية وثميريو سبق ليش كل حنا بينهم إنها إيد شجرة جد ويبقى الله يدي تخرج كبح صفي أسلج جحيمه جحيم الصالك هذا كصاحبه بلعها أبو حادم يمد هذا كأنه بيسوى الرؤوس يا دين الشيطان ما من أجد حجده famaali uuna waxay kabuuxin min ha geeda albaduna calo shay kabuuxin thumma inallahu mahawsu gnadee alayha geeda dushada la shawban badh oo min xamim kuwa kullu min xamim waxay ku kabanay geeda markay gaajoodan in ya taqisu yagasu فإنهم يجوه لا أكلون ويحون يان منها جيدة فماللون ويكب منها جيدة البضون على الله ثم الله محاسسه نذي عليها جيدة لا شوبا بلح أم قصار ومن حميم ثم إن مرجعهم ما شاون غلاني لا إلى الجحيم الجحيم وح يظوفون بينها وبين حميمين آلي جهنم بيها كل نحض بيها وبلع عدة إل النار كطاعان كخذ خب تندما أو خلول عقاب وهي مرك مرك هي دونا نهل كسائركين مرك خلين ماشي قيروشوي كل صرايعي وجها نمو مرك واسدى ثم إنما رجعهم ماشي إن لا الجحيم وهي إنهم يجوا ضلالك innahum yajibu alfu waxay kasoo gaareen abaahum abayugo dhalin iyo qallin iyo qolsan oo fahum iyo cala asari kaadkoodi ba yuhuun u degdegayaan Allah subhanahu wa ta'ala wuxuulay dadkan dolaalka waxa u keenay aabahoodii hore abayugooyad bay waxan kasoo gaareen marka mahidihi iyo sida soo kale hidihi iyo naqankii diin ma hidi iyo أو هبل بشيخ بواساس شو أهل شريه، وكله ورد يا أو هبل، ماشوغنا وقتي كيس ماشوغنا إسمه ماشيل الله مانيت بوهاي، أديك هذا وح كله قد دوننا الحق خالد، مركز سياسي أهل سر س الدين معه سدها إنهم يجو ألف وح يكسر قارن، أباهم أبا يجو الضال على آثارهم خاد كوديب يورعون قدك دقي والقد الله، وحاله ما يقبلهم كون النبي محمد أكثر الأولين كوي بدن كود، والغدر صلنا ونودن فيهم لحظة، ملذرين كوي ودجه، كيف الضربة الآن؟ كيف سيدي كان يا هات عقبة الملذرين كوي لا ودجه؟ أدي العجب ترى سين نقطة ولا بابي؟ اللهم بدر الله الله دومها مجانا المخلصين ولا بره الله العجن ولا سبحانه وتعالى كون أديك وددهن كاش شهر جذا، دت فر oo sidoo oo kala dadka qolo aan rasuul loo dirin nin u diga loo dirin ma jirin cid u todii tee se noqoto waa la halaagay qowmi fir'aawn qowmi hu qowmi saalih qowmi luut qowmi ibraahim kulli markay diideen xaqii intii nabi muuse ka wala halaagay jiree umada nabi muuse markii soo gaali jihad ka la sharciyeey jihadku waa nicma ولقد ضلوا يلمن قبلهم كون كل شيء وجهرت أكثر الأولين كويهار أتباعنا والقد أرسلنا واندر فيهم لحضر المنذرين كوي أودجة كيف سيدي كان آهاتي عقبة المنذرين كوي لودجة عباد الله الله دومي سمويه المخلصين والله على الله بنحتري ويجي الهلاجين حقي لوفتيه ولقد نادانا ونردنا وقونا بري النوح والنوح فلا نعمة وحاوناك المجيبون كوى أجيبي المخصوص الله المجيبون جمعها وقالوا الله وحي فعلا جمع مؤسوسنا وحي فعلا ساسا, ساسا نأجيبني وحي فعلا عبادة مركي تهي وكاله يفتقون إياه يفعبدون وكاله مشيق مركي عبادتاه فعل مركيتان معالج نفسي باللغه العربيه لا معالج نفسي نيد احد سوينيني. الله سبحانه وتعالى معظم كبير مرك بركه نويلاه نوو ندواقو وخور الىه يوم ايغا هيل وي لبخني الى على القوم الكافرين الىه ايغا هيل بو فانتس ففتحنا ابواب السماء بما اننا امرنا ولقدنا ادانا نوو نبي الله فلا نعم المجيبون قوي أجيبي أو الله، ونجيله وأن بدجلنا النوح يأهل ويدخس المسلمين تائها من الكرب مروجها العظيم أونيت مروجها وين وامحى نباته كله كل ما يقوله يهلاج يجك كل عبيه الغفته هي بي سمذبيها أرض ضال السفرة دون بهرته السماء اللي يدي أول خرسول أرسل إلى شركبها التي النوح هي آدم ولا شرك ماترين دم بكلمة وياه markii fidi aan sheegayna awalba sheegayney shan culimo oo wanaagsan oo wudiyay suwaac iyo yaqut iyo nasri iyo ya markay dhinteen buu sheidantii ku yiri hirtoodi aqfadiiso intaad magacyo u bixisana tabud yar ku dhisan aqfadiisa aabidu haddama dhixin kuwi culimada arkay markay dhinteen uu sheidantii wa qabala nubuwwa 940 sano daaci ahaa markii 6 biloodna wuxuu sabeynay bahasho doontii bu sameeyay 6 biloodna doontii ba la koray habaysay konton sanana kadi bu noola badda dufa بركب به الدمارذ وقيل البعدة الله وحده ولقد نادانا النوح فلا نعبو وحاولنا أحسن هو أجيبي المخصوص الله ونجي إلىه النوح وأن بدجلين واهو غير كيس يقربدي من الكرب مركتبا كن بدجلين العديم إيوينيد وجعل الله وحن كل يدريته النوح دريديسي هم يرى البعضينك هو جوجا أدنك كوجوا waxaan kaga tagnaa allee dushisa fil aakhiriin dadka dambe sanaan xasana aman wanaagsan oo nin waliba nuux baan raacsanaa nuux baan jeclahay oo leeyahay salaam nabadgaliyaha haa taala nuux nuux dushisa fil caalamina khalqiga dadhis inna annahu kadhalika هلليه يصدح بيقولوو خل سام يا حام يا يافث ساموو خل ابو العرب والفارس والروم الروم تنهد لا يقانمه والروم بنو الليث بنو العرب وسلا شقيه ابو العرب والفارس والروم والروم بنو الليث waqooda haddii yuunaanka greega iyaga ka jooga haamna wuxuu dhalay barbariga iyo soodaanta iyo dadka madaw iyo qabdiyintu dhalay haam ya fisna wuxuu dhalay juuji iyo maajud turkiga waxa soo dhanbuu dhalay waxaan la yartaa dhanbuu dhalay marka u badan marka waxaa waye amaan looga نبذ نوح أمانيا وحنويا نبذ قليا دشيسات أمان تلّفت هذه باصذا سذا سان الله أبا المرية وجعلنا وحنا كيا لدورية ضد خيسهم يقع باقين قوة باق جاء وتركنا وحنا كأيسي عليه دشيس كذا تجني فالأخرين ضد كذب سنا على نوح نوح في العالمين خلقي قدحديثا ولقي ولد عينه إن أنا وكذلك سذا سانو نجزي وأبا المرنة سيدا النوح لأبى المريء المحسنين أقوصة مفلية النوح من عبادنا أضيّهن أضيّ ما هي يجي بكميدها المؤمنين المؤمنين ثم أغرقنا وان ما شئني الآخرين أقولك الله من عبادنا أضيّ يجي المؤمنين المؤمنين ثم أغرقنا وان ققن البيان كققن الآخرين أقولك حزب حزبه سوى إبراهيم ترى أنه سوى إبراهيم لكن هذا هو جيدا دينته إبراهيم سوى إبراهيم إذ وقت جاء إبراهيم أولئي متربه ربه بقلب من قلبه السليم ونبتك إذ وقت قال أكويني لأبيه أبيه وقومه تلك ماذا تعبدونه بحث أبي يسعى أكويني لأبي إبراهيم أبيه بأي مدوف وكهيني ورقة فبوه وكهيني مليا وكهيني دعوة سوى البوية لو wajurni male woro riga tag ku yiraa bii markay inu meshii ku dilo aabihi wuu ku dhici waay aasar uu ku dhici waay markan nabii ilaah nuux dadka waddadiisa haya ibrahiim ba kamina ibrahiim ba kamida ibrahiim markay alihi bu ulayimid qalbi saleem qalbiga saleemka waxa leeyda qalbiga tawxiidki إبراهيم أبيه وحكويني تولكي والمحار عبوديسان وإن مشياعته نه حزب جيسا وحكم ذل إبراهيم إذ وقت جاء وقوم تخبه خببه إبراهيم بقلب قلب سليم إنه نبض إذ وقت قال وقومي للأبيه أبي قومه تولكي فار عراق بأهاليه ماذا سيجاب تعب دون عبوديسان أيفكم بين عبور آلهة إلى هي دون الله الغير كأ تريد دون تريد دون لا يفعل كي هو اف كنتم مفعول لما اقاتي الهنتوا وعبد الوثع اعرابها واصده ايفكم بان ابوف الهه الىه ودون الله الا غيركم يا تريدون دون, دون فما ظننكم برب العالمين مل الله عابدين الا ما قد ما ليسن هسان بعيد لا فما برب العالمين عالمين ربك قد هسان هسان فنظره وعي نظرتني أجت في نجوم حدقه فقال وحولني إني أنا كصقيم وامبكه فتولى ويكجيت سدين أنا حقي سبود بدين يو كجيت سدين وحياه يعيد بيكون سعدان إنتي كعشين وامبكاب، وارهنت ووبكاب فعل كذا وكبكاب، ولكن النبي جود صدق يا وحباي نؤك ينبي الله إبراهيم جدي، لا بل الدير تبعه، من الواحد وامبكام مركو جدي، من المركو المركي إلى يا يا سيدك سمي، بالفعله كبير مكوي مساق وقلي، مركي صدق كل قدرنا شرع وجوده قول يا يوم، Abu Hanifa rahimahu الله يعني min waydiyo waxay ilaahay qareedaha wa laga soo wayay xagu jooga ka suu ka amsu biddu fikiree waxu waxa fikiree waxa la y sheegay doon buuxda waxu basaarayna u beddel xamaay oo u cidina wadan madhic kartay indigta wax ka qariyoo kala arabtasaatiyo soo waxbay ka faaliyaa fa nadarowey aga nadar tan ee fiin jumu xidiga faqaal wuxuu ridin isaqibaan buka markayna raac yidhaadeen waan buka fa tawallu aanu way ka jeetana way ka dhaqaaqeen mudbiin iyagoo daba jeedin firaaqo wuxuu kula degdegay kul مرك الله هذه المهيان ما الله تدقون أيضا له الذي نبوا رب هذه الذي فراقة وكلدك دق, دق كل فشوا باليمين ميدك تحجوا وكل فتى فأقبلوا ويساقا بلان الله إبراهيم مركه كثيا قالذي أكهرني وهو أكع إلهيه مركا شور ورباط عنتان markay هل wayay wuxuu u hadlay ah laadi markaas intuu qaaday bi kulli wada jeejimyo gacanta ku dhaftay midkii ugu weynaa maay bal facaalaw kabiiluma maada faasuluma kanu intiqad balkan waydi yahay dad isagaa ku dhaftay waa ka dhahi doona faqala wuxuu u yiri in isha qiimu fatawallu anhu mudbirina farraqa wuxuu ku degdegay oo farraqo kul degdegay calim ku soo da darba kullu fashab bil yamiini midigta midig ku haystay faaska oo ku cartareen faaqbalu way soo qaabileen markay diiqii ka soo noqdeen ilay xagiisa yasiif fuuna iyaga degdegaya mafacala hada bi alehtina ay ibrahim qaal bal facalu kabi waakiida meelaha qisada inagu sano qaal wuxuu markay u idinkayowaa tacmalo oo waxa aan samayaysa markay u yimaadeen warbaad ilaahay siidan ku sameeyay fashal uu min kaano yaa duqul bal haday hal su'aal markaas ay dib isugu noqon inay اي هو واحد عمل فاشل ولدى المعتزله واكاين فعلكم ادون كيسغ ابو ري الله فعلتي سما ابو ري بيداده اسغا ادونكو ابو ري اياتن علماء انت بدل الله خلقكم وما تعملون وهل واحد فليس هذا قالو وحيد ابن ادسا لو اسغا بويا نضس فالقوه كريدا في الجحيم نار كريدا فاردو وحي لا دون بيراهيم aljfalin ku yeesheen goobey yaankaaysan markii loo yimidoo ninkii namruutaha waxa way waa diyar bakar meeshan iraq way disala disi waa la soo ururinayaa xabaal la la gurayay baalay markaa xadiidkaasi waa kan yaabaha wadaqada leeyda moyaan hawayaan ka kala odhan inuu baxsiin isku dayi wadaqadu waa markaasay dhisa la sheegayo waxa weeye intay inta la saaray oo saaya sidaa lagu shiiday waxaa la leeyahay malik jibriil baa فأرادوا waxay la به إبراهيم كيدا لقرب بيلاد دانل يدباته فجعلناهم ألسفل كويهم قوبي من كهسيني كويهم قوبي أبنو له بنيانا أرسل فألقوه كتورة في الجحيم نارته كتورة فأراد به كيدا لقرب بيلاد دانل يدباته فجعلناهم ألسفل كويهم سهم قوبي وقالوا يحيو مركه إني أنا قد ذايب إلى سيهديني marka suuiri ka bixay rabbiga iyo habli isii duriyata roona salihiina kamida fabashirna wuxuu hanu ugu bishaareeyay nibo alayni biqolamin wiil haliimn wadulqat badan ilahi ha giisaa nukhmeesha allah an allaku aabidi karo oo allah ii diro ii waafajiyo hada saarukhiweey meshu allah ii waafajiyo nukhweey fa aman lahu ludu wqali ni daabni ila markaas uu wuxuu ku alaabirey ilaahu wuxuu wanaagsan iyo saaliha wiil wanaagsan baa lagu bishaareeyay wiilkaasi waa ismaaciil markii haajiray uu tagay ee gabadhii haajiray ahayd uu ninki boqorka soo siiyay saarru soo ay ibraahim waa Marka ishak dalana jana, sagaxan ja sagaxan uutsira, marka ishaksa, saddaheto mennään ja kawai. Marka juhuida ja haidin medbuhu, ja ishaksa juhuida, ja haidin, ja haidin, ja haidin, ja haidin, ja haidin, ja haidin, ja haidin, ja haidin, ja فبشرنا وحنا قبى شارد بغلام ويلحلي من طرقات فلما بلغ ويل كمركوا جاري معه مع إبراهيم الصعية شقين يعمر فالمركوا جاري قالوا حلي يا بنيا أب يروي إني أنا ق وحان وحنا في المنام المنام من وحنا قاركى إني أنا ق أذبحك كوجورعية إف الذرب الأعو كتشو بذا ترى واحد رئيني قالوا حلي يا أبتي أبوا إف علفل ما تمر وحيلك ستجدني واحد يجهل يدونها إن شاء الله والله تود دانه منا سابينا نخوض صبره لين الله ذي و إسماعيل نبي جو حاله ذا ابن الذبيحين نبي لامحمد مد و من ذا عبد مظلي و تبعويلها و هو كون لا رضي عبد مظلي كون شيء يويله يو عبد الله يبيك صوب هذا، هذا الله يبيك صوب هذا، هذا номер كله قرية ثورة. عبد الله يك صوب هذا. غير أبتيق غير ابن مقصوم هذا بايدي. وابقولها لا دويل كائن كفران. بقولها لا تبع له كفر هو. ابن الذبيحين بعنا بجلينه. فلما بلغ ويل معه مع إبراهيم أصع يشقة مرخو جاري يشقةين. يا أبي يروي. إنني أراه وحان أركا في المنام منام وحانكو أركا أنني أذبحك كبغور عي منام كبأ أمبيادنا وحق ويوحي فانظر إيج ماذا شيء تراعت رأيينا سمحيكو لطاعة قالوا حول يا أبا تأبو إفعال فالما تؤمر وحين لغفري عمر وحين لغفري عمرها فلي عمر كين لغفري فلي ستجدني وادقيهلي إن شاء الله الله دودنا من الصابرين kuva sabradigel wa sabri markay islo ogolaadeen